الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا وَنَرَاهُمْ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْرِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْلِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيء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 نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها لوعى إذا مسه الشر جزوعى وإذا مسه الخير منوعى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين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 أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطئين عن اليمين وعن الشمال عزين أن يطمع كل أمر إن منهم أن يدخل جنة العين كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغالب إنا لقادرون على أن إِلَى خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرْعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ خاشعة الابصارهم ترهقهم ذللا ذلك اليوم الذي كانوا موعودون الله